اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم سافرون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 مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول, فيقول رب لولا أخذرتني إلى أجل قريب فأصدق فَأَصْلِحْ دَقَاءَكُم مِنَ الصَّالِحِينَ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ